بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له لم ممدوده وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا